صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان تنزل الكتاب لا ريب فيه أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لَتُنذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليهم ثم يعرج إليهم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذين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 قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل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 انكساء رؤوسهم من دربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إنا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها وَلَمْ يَشَأَنَا لَتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأُ أَنْجَهَنَّ لَأَمْلأُ أَنْجَهَنَّ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم إن انكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما خروجهم منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون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 وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَلَا يَسْمَعُونَ أَمْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُزًّا إِلَى الْأَرْضِ جُزْءًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ فَلَا يُبْصِرُونَ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَأْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ايَخْفِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا ايمانُهُمْ وَلَهُمْ يُنْذَرُونَ فَأَعْرِضْ وَ